وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد أخوت الكرام إن شرعنا الحنيف يهتم بكل المصالح واستجلاب هذه المصالح وضرء كل المفاسد وتقليل هذه المفاسد وإن الله جل في علاه قد خلق القلق وعظم شأنه حيث يقول جل في علاه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ولقد كرمنا بني آدم ومن تكريم الله لبني آدم أنه حباهم هذه الفطر السليمة والعقول السديدة فما توافقت عليها الفطر السديدة أو السليمة والعقول السديدة وجرى عليه عمل الناس الذين لهم هذه الصفات والسمات فإن نجعل عرفهم ونجعل عادتهم ونجعل ما جرى على افعالهم حاكما يخص به العموم ويقيد به المطلق وله في الشرع اعتبار ويعمل به لذلك نحن بصدد قواعد مهمه جدا هذه القواعد كثيرا ما نستخدمها في هذه الاولاد القاعده التي سناخذها اليوم ونحن قلنا سنلمم شتات المساله حتى ننتهي من الكتاب باسره العادة محكمة وأيضا قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا وأيضا قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وأخر القواعد الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته كما سنبجي فالقاعدة الأولى التي سنتكلم عنها كما بينت أن الله اعتبر لهذا العقف واعتبر لعرف الناس واعتبر لعادات الناس عبرة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورغت الآثار وكان اذا إذا ذهب إلى تميم تكلم بلغتهم أو بلكنتهم وكان دائما ما يكلم كل أحد بما يعقله فعادات الناس معتبره كما قلنا وهذه العادات إن لم تخالف الشر فهي تؤخذ بعين الاعتبار ولها تشرع نجعلها حاكما يخص بها العموم ويقيد بها المطلق بل في بعض الاحايين تقدم على القياس يعني في بعض الأحيان نقدم عرف الناس والعادات على القياس الطاعدة الأولى العادة محكمة العادة في اللغة مأخوذة من العود وهو التكرار العادة محكمة مأخوذة من العود وهو التكرار ومحكمة معنى محكمة أن نجعلها حاكماً في فصل النزاع تكون فاصلة للنزاع والمعنى العام العادة هي المرجع للفصل في التنازع العادة هي المرجع للفصل في التنازع لكن هذا ليس على الإطلاق لابد لهم تقييد والتقييد أن نقول هي لها الفصل في التنازع إن لم نجد من الشرع الأدلة التي تفصل لنا في النزاع إذا العادة محكمة لغة هي المرجع للفصل بين التنازع طيب وشرط أن يكون سمت شرع هنا العادة محكمة استلاحا هو أن تجعل العادة حكما على إثبات أو نثبت بها حكما شرعيا العادة تجعل حكما على أن نثبت بها حكما شرعيا العلاقة بين العادة والعرف قل الفرط يسير العادة هي العرف لكن عند أصحاب المصطلحات بد من دقائق في الاختلافات وإن كان الجوهر أو النتيجة تكون واحدة العرف والعادة كل عرف عادة والعكس فالعادة هو ما اعتاده الناس في شيء ما اعتاد الناس عليه يعني تكرر منهم فعل. وهذه تختص بالأفراد وبالجماعات العادة كل ما اعتاده الناس او اعتاد الناس على شيء فهذه عادة وهي تكون للأفراد وللجماعات أما العرف هو ما اتفق عليه الناس أو جماعات الناس ما اتفق عليه الناس أو جماعات الناس فهذا التعريف يكون كل عرف عادة ولا عكس كل أنواع العرف عرف عدة عامة وعرف عاد عادة عرف عرفية عامة أو عرف عامة وهو العرف الجاري منذ عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا لا يتبذل ولا يتغير قبله المجتهدون خصصوا به العموم قيادوا به المطلق بل وقد قدموه على القياس في الاكثر الاحيين مثال ذلك في العرف العام مثال ذلك اذا حلف الرجل رجل كان بينه وبين رجل مشاحنه فبعدما تراضيا لم يرضى الطرف الاخر فقال الطرف الأول والذي نفس بيدي لا اضعن قدمي في ذلك والذي نفس بيدي لا اضعن قدمي في ذلك فاستصعب الأضر وشقط على كثير من الذين يدخلون في الإصلاح بينهم فقال قد أقسمت كيف أضع قدمي في داره وقد قلت والذي بنفس بيده لا أضع قدمي في ذلك فقال الفقيه الذي يحل له هذه المسألة نقول ليفصل في النجاح بل ليؤلف بين القلوب لا تدخل بقدميك فادخل محمولا على الأعناق احملوا على أعناقكم أو على خشبة وادخلوا به في الدار فحملوه فدخلوا به كالميت على الدار فقام الرجل المقاعد فقال عليك كفاره انت قلت لن تضع قدميك في هذه الدار فقال الفقيه لم يدخل بقدميه بل دخل محمولا على الدار فحدث التنازع بين المقاعد وبين الفقيه الذي يحفظ بعض الفروع ويتكلم بها أمام الناس فهذا النزاع كيف نفصل بين هذا النزاع نرجع إلى القاعده قلنا العادة محكمة تفصل لنا في النزاع حيثما ها حيثما فنرد دليل فقال العادة محكمة ننظر في عادات الناس إذا قال الرجل والذي نفس بيده والله لا أضع قدمي في هذه الضال بله ان يدخل على يديه لأن القسم كان على القدم فدخل بيديه فلا كفار عليه صحيح؟ لا هذا في عرف الناس معروف أنه لو قال والله لا أضع قدم يعني لا أدخل لا محمولا لا على يدي لا على رأسي لا أدخل دارك فلذلك العلماء في هذه المسألة قالوا هنا العادة محكمة وعليه الحن عليه أن يكفر عن يمينه لأن المقصود في هذا الكلام هو أنه لا يدخل الدار وأيضا العلماء نسأل لذلك بعقد الاستصلاح وهذه المسألة سأسألكم عنها يعني الأحناط هم الذين يقولون بجواز عقد الاستصلاح ولهم وجهتان في التحليل أو نقول لهم وجهتان في جواز هذا العقد قالوا الوجه الأولى أن هذا مما عمت به البلو كما في القواعد مثلا مما عمت به البلو والسريع تعارف الناس عليه منذ الأزل هم يتعاملون بهذه المعاملة يعني يستصنعون شيئا ويعطون جزءا ثم يتصنون آخر ويتعاملون بهذا العقد منذ القرون الأولى والذين قالوا هنا مطبق هذه الفائدة العادة محكمة أو العرف لا بد أن يكون معتبرا في الشرع تعقد الاستصناع صحيح هذا عند الأهل لماذا؟ أقيدهم؟ كلامي بأن تطبيق القاعدة العادة محكمة هنا عند الأحنا فقط ليس إن بس إجابة كاملة إجابة كاملة فهمت؟ حسن إذا هنا إيش نقول نقول العادة محكمة عندهم لأنهم يرون كما قلت أن الاستثناء عظ مستقل ما جاء الشرع بالكلام عليه جوازا ولا فنرجعون الأصل ونكون نتعرف عليه الناس أما الجمهور يرون إيش يرون هذه العادة المحكمة لا يؤخذ بها اليوم لماذا؟ لوجود إيش نصادعنا للشرح نقيدنا القيد نقول العرض نعمل به العادة محكمة متى عند فقدان الدليل والنص موجود يعني من في الجسل في كيل المعلوم إلى أجل المعلوم إلى آخر الحديث فقالوا هذا سلم ناقص الشروط فلا يصح أن نقول عدم محكمه لنا وقد صادم شرعا هذا, هذا التمثيل عند العلماء الدلالة او الأدلة على هذه القاعدة العظيمة اولا من الكتاب ومن السنة ثم من الإجماع أما من الكتاب فقد قال الله تعالى خذ العرف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال الله تعالى من بالمعروف وأداء إليه باحسان أيضا قال الله تعالى نسبة لما تستحقه النساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فرجع كل هذه المعاملات إلى العرف المعروف بين الناس وأما من السنة ففي حديث صحيح أن هند أن هندن زوجة أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مشحيح فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك وقيد قال بالمعروف خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وفي الموطا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المملوك طعامه وكسوته بالمعروف يعني كأن سائلا يسأل يا رسول الله الرقيق المملوك ما له كيف ننفق عليه من النفق التي تكفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم المملوك طعامه وكسوته بالمعروف وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا اعتبار العادة واعتبار ما عليه النساء في حديث حمد انتجاه قال لها تحيضي في علم الله ستا أو سبعة أو ستة أيام أو سبعة سبعة أيام رجعها لعادة النساء رجعها إلى ما اعتادت عليه النساء ولذلك نحن عندما نصنف النساء في الحيض نقول امرأة مبتدئة امرأة مميزة امرأة معتادة لها عادة تتكرر لها فترجع إلى هذه العادة ان استمر نزول الدم. وليس هذا القام التفصيل غرض مقصود هذا أيضا من الأدلة الواضحة على اعتبار العادة محكمة الأمثلة الفقهية التي تعرضت لنا العمل بهذه الآية العادة مثلا فتوى مالك يعني عندنا فتوى للإمام مالك سؤل عندما تناجع زوجان تزوج رجل امرأة وكان في خير معا لكن حدث بينهما نجاع قالت المراه أريد صداقي وقال الرجل قد أعطيتك الصداق فتنازع فقال الرجل أعطيتها الصداق وقالت المرأة لم اخذ الصداق أين صداقي فلما سئل مالك قال على خلاف الأصل ايش الأصل الآن الرجل يدعي على امرأة رجل يقول أعطيت الصداق والمرأة تقول ماهرا أخذت ايش الأصل محمد الأصل أنها أخذت كل النساء غنابة الأصل أنها أخذت لا الأصل لا لم تأخذ هذا الحق يا ليس الأصل العدم بس صحيح أنتم بإين يا إخوتي صالحوا حف على المسافة كل اللي حيين الأصل لا لم تأخذ ذا الأصل لكن الإمام مالك قال قد قبضت المصدار لما تناجع قال القول قول الزوج قال القول قول الزوج عندما نظرنا بفتوى مالك قلنا هذا لابد له من تحليل لابد له من تفصيل كيف يخالف الإمام مالك في هذا التأصيل ويقول لا القول قول الزوج مع أن الأصل هو أن المرأة لم تأخذ الأصل عدم القبض لما خالف الأصل أي ناقل نقله عن هذا التأصيل أو عن هذا الأصل الصحيح في ذلك أن الناقل الذي نقل عن الأصل أو نقلنا عن الأصل هو العادة عادة أهل المدينة في هذا الوقت أو في هذه الأونات هو أنه كان الرجل العاطب لا يدخل على زوجه حتى يعطيها الصداق ومصداق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطف علي بن أبي طالب وقال لا تدخل حتى تعطيها صداقها بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها وعرضها فلذلك قال القاضي إسماعيل من المالكية قال أفتى مالك بهذه الفتوى على غرار أن العادة محكمة أن عادة أهل المدينة كانوا لا يدخلون حتى يعطوا الصداق فلذلك قال القاضي قال أما في زمان الناس هذا تبدلت هنا العادة وتغيرت العادة. أما في زمان الناس هذا فإن القول يرجع إلى التقصيل القول قول المرأة إلا أن يأتي رجل مبينة أنه قد أعطاها صداقها أيضا من هذه الأنسلة التي تبين لنا أن العادة محكم وأن العادة لها اعتبار في الشر صحة بيع المعطاة الأصل في البيع لابد أن يكون عن غضب وقتال لابد صح خطأ البيع لابد أن يكون عن تراض والدليل على ذلك طالب العلم بلا دليل ليس بطالب علم طالب العلم بلا معرفة الدليل الذي يستدل به على المسألة ليس بطالب علم ومقلل إلا أن تكون إيش؟ إلا أن تكون إجارة عن ترى أحسن عن تراض هذا تصريح وأيضا في الصحيح جيد أنا أريد التصريح عن نفس التصريح صدق أحسن إنما البيع عن تراض وهذا حصر أسلوب حصر إنما هذه حصرة ما في البيع على صاحب حمل أحوال إلا بهذا الشرط والقيد إنما البيع عن تراض والتراضي عمل قلبي والعمل القلبي لا يعرف إلا عن طريق الظاهر القلب لا نعرف ما بداخل القلب وداخل القلب يعرف عن طريق اللسان والأفعال فلا بد من لف بإيجاب وقبول يقول أشتري هذه السيارة بخمسة آلاف ويقول الثاني قبلت أو نقول الثاني يقول له أبيعك هذه الثاني الخمسة الثلاث يقول المشتري قبلت إجاب وقبول هذا هو الثراب لكن لما ظهر في عادات الناس انهم اعتادوا إذا ارادوا شراء شيء دخل الرجل مثلا يريد أن يشتري رغيف العيش فدخل فوضع الجني قلب جني فوضع الجني وأخذ الخبز وخرج والرجل ينظر إليه والثاني ينظر إليه فقال الفقيه قال له كيف أخذت هذا الخبز ولم تضع المال قال وضعت المال قال كيف لم تقل له أشتري ولم يقل لك قبل أين الإجاب والقبول هذا الفقير فكان المشتري طالب علم قال لا العادة محكمة انا بيني وبينه أنني لما أشتري أضع المال يعرف أنني أريد شراء الخبز فيترك لي الخبز فاخذه فينتهي أرأيت رجلا يوقف في التاكسي فيقول أنت أيها السائق. أنا سأستأجر هذه السيارة بخمسة جنيهات إلى شارع إزيز تقف عند مستشفى إزيز ولا تتحرك بعدها هل يصح؟ ماذا سيحدث؟ السائق سيخرج فيضعه تحت العجل ويقول اعلمك كيف تتعامل مع السائق صحيح أو لا؟ لأن هذه أصبحت العادة محكمة أن يركب ويقول إلى المنطقة الثلانية ثم يخرج يعطيه المال ويمشي هل هذه مجهوله مجهولة العاده بين الناس؟ جرت في ذلك فأيضا مسألة البيع بيع المعاطاة الذي أحله رغم أن التراب عمل قلبي ولابد له من إظهار فإننا نقول العادة هنا هي التي أحلت هذه أو جوزت هذه المعاملة إذ العادة محكمة أيضا من الأمثلة التي تثبت لك أن العادة تحكم رجل رأى امرأة فأعجبت رأى منها ما يدعوه للكاحها فتقدم لها فقبل أبوها فتزوجها وبينهما المهر لأنه يعلم أن من أركان العقد عدم وجود المهر فبيش أركان العقد نسميه يعني نقول هل المهر من الأركان ولا لا من الأركان فلما كان عالما بذلك قال لها المهر قال لها المهر ولم يسمي المهر فلما دخل بها قالت له حقي قال له ما حق قالت مهري قال لم نسمي هذا المهر لك عشر جنيهات هذا هو مهر فالمرأة غضبت منه غضبا شديدا كيف تبخسني حقي اين مهري قال ما سمينا المهر عقدنا على وجود المهر هذا مهرك عندي فتنازعت معه فلما تنازعت قالت رد المتنازع فيه إلى الهوى فنرجع إلى الهوى اعوذ بالله من الشياطين الذين يرجعون إلى الهوى رد المتنازع فيه إلى الشرع قالت رد المتنازع فيه إلى الشرع هلما بنا إلى صاحب الشرع هو الذي يفصل لنا في النزاع فقال الرجل تزوجته على مهر وأعرف أنه من الأركان. وقالت المرأة تزوجني على المهر ولم يسمي قال لم يسمي المهر قالت نعم قال انظري في عادات أهلك المثيلات لك في الجمال والحسب والنسب يكون لك مهر المسل يكون لك مهر المسل فهنا الذي حكم لنا بمهر المسل هي العادة إذ العادة محكم عادة النساء التي ما مهر كما في مثيلاتك في أهلك أيضا من الأمثلة التي تبين لنا اعتبار الشرق للعادة المرأة إذا تقدم لها الرجل وأردت بهذا الرجل أن نبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا شرعا بيّن أن المرأة البكر وحياؤها يمنعها من الكلام أنها إذا تقدم لها خاطب فرأت فرآه فحدث القبول فإننا نعرف قبول المرأة لهذا الرجل بإيش؟ صماتها اذنها صماته او السكوت صحيح ولا لا, أنا لا قالوا من السكوت ايضا الابتسامة ومنها ايضا لا احنا من الوجه كانت سودة. ها البكاء صحيح ولا لا لكن بعضهم بقى جلس يفنج في البكاء فقال يكون دموعنا يكون دمعا ايش باردا لا حارا الدموع الباردة يا دموع الفرحة هذا في العادة عندهم كانت كذلك اليوم ان شاء الله دخل الرجل الشه على المرأة لكن ما راق لها بكت بكاء وصاحت والولد كما يقولون فقال رجل هذه الدرجة تحدي اليوم العقل طبعا يأتي الفقيه يقول هذه العاده لا يمكن التحكم بل عندنا الآن هذا البكاء يدل على إيش على الرب لا يدل على فالعاده هنا نحكمها ونقول هي لا ترضى بهذا الزوج فلا نزوجها هي فأيضا من الأمثلة التي يمكن أن نقول فيها تطبيق العاده محكمة إذا تزوج الرجل الغني امرأة غنية وكلما دخل عليها قال لا بد أن لا بد أن نخف الجسد حتى إذا دخلنا القبر حملون الناس بسهولة هو الغداء فقط وشرب الماء صباحا وشرب الماء مساء وهذا أفضل لنا كان رجلا شحيحا بخيلا يضع الزرهب ويغلق عليه ويقول نام عليك إيش ليل طويل فلا ينفق فالمرأة قالت أريد الطعام اتق الله أين أين صاري أين المساء أين أين ما يقول هذا أفضل شيء لنا ولك قالت انا اتنازع معه اتق الله ربك وإلا سعدت فسخ العقل لابد أن تنفق علي النفق التي ترضيني فقال لها انا أرى أن هذه النفق التي تليق بك وهذا الأفضل لنا للأخرة حتى لا نسأل كثيرا عن المال الذي ينفق. فقالت له إذا تنازعنا فلابد أن نرجع للشرف. فلما راجع للشرف فلما تنازعوا ذهبوا إلى الفقيه وهذا الفقيه كان مقاعدا فقال لها يعني كيف تعيشين في بيتك قالت كذا وكذا كيف تعيش في بيتك ما دخلك فوجد الرجل أنه من الغنى بمكان فقال هنا نطبق القاعدة لينفق ذو ساعة ومن قدر عليه رزقه مما آتا الله فمن ساعة كيف من ساعة نقول العادة وحكم الأرض في بيتك تنفقين كم تنفقين أنت في بيتك والدك كان ينفق بكم فنلزمه بهذه النفقة نفقة أهلي ونفقة جيرانه والمحل الذي كان يعيش فيه هذه تعتبر كما قلت بعض الأمثلة التي يطبق فيها العادة أيضا من آخر هذه الأمثلة زينة الصلاة زينة الصلاة الآن عندنا البرمودة كل الإخوة ما شاء الله ولحم داخلين برمودة صح اللي وصل للرجمة هذا تيجي تنظر الشاب ماشي وهو أخه ما شاء الله نازم البنطال هذا يدخل يصلي وانت تدخل تنظر ما الرجل ماذا فعل إيش هذا؟ وين أتى به ليش قصوا إلى هذه الدرجة هكذا يبارك في السنة يصعد به إلى الساق نسم الساقين الحمد لله على السنة فهم إذا دخلوا في ذلك بهذه الثياب الصلاة هل هذه من زينة الصلاة أم لا نقول إذا كان عرف الناس انهم اعتادوا الصلاة بهذه البتة فنحن لا ننكر عليه أما إذا كانت العادة تنكر عليه مادئة البتة فنحن ننكر عليه مادئة البتة وأروا على أمثل الذي ضربت في ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه لما دخل على نافع وجده يصلي بين يدي ربه بغير غطاء الرأس فلما انتهى عن وقال له تخرج بين الناس بهذا أو هكذا قال لا قال الله أحق أن تستحي منه فهنا حكم من العادة فنحن نقول الآن لو كانت العادة بين الناس أن الذي يسير بغير اغطاء الرأس نخطوش المرؤة أو هذه ليست من الزينة في الصلاة منعناه من أن يصلي بذلك أما قلنا اعتاد الناس أن يسيروا دائما في مصر يعني هذه بلاد الخليج ما يستطيعون أن يسيروا بغير اغطاء الرأس هذا خدش للمرؤة عندهم صحيح ولا لا؟ هذا هو فهذا خدش للمرؤة عندهم فإذا صاروا بغير اغطاء الراس هذه تعتبر مدمة عندهم لكن هنا ما شاء الله احنا بنسير بالعباية وهذا فضل الله علينا والعباية هذه عندهم من النوم أيضا هذه مصيبة عندهم في الخليج لو مشيت بالعباية مصيبه فأنا أقول هنا لو من عند الله لنا فأنا أقول الذي يسير بغير اغطاء الراس لا ينكر عليه لكن لو كانت عادة الناس انهم لا يسيرون هكذا خال الرجل عن غطاء رأسه فنقول له العادة محكمة بحث يصيحك العادة تصلي لغير غطاء الرأس وهنا ننتهي من هذه القاعدة المهمة التي نطلعنا نحاول قبر إن كان أن يعني نطبقها وسنباين تطبقها في الأمر الثاني في مسألة الزواج ومسألة الطلاق الذي يحدث في القيمة وغير الطيمة والله والشبكة وغير ذلك لا سيما ان في إخوة كثر على مشارف الزواج الغرض المقصود سنتكلم الآن على قاعدة مهمة جدا وهي المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهذه القاعدة متممة للقاعدة الثانية تعتبر فرح عن القاعدة الأولى وهي العادة محكمة معنى المعروف عرفا كالمشروط شرطا أن العرف السائد بين الناس إذا اتفق الناس على شيء معين هذا الاتفاق نعتبره في الشرع كالشرط وطبعا القاعدة المسلمون عنده شروطهم وهذه يعني كما قلنا وردت في الأثار والكلام في إسلاميها لا نتكلم فيه لكن ورد في الأفكار المسلمون عنده شروطهم وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط هذا قيد يقيد المسلمون عند شرطين إلّا إلا شرطا حل حرام أو حرم حالاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو إيه باطل ولو كان مئة شرط ولو كان مئة شرط المعروف يعرفك المشهود شرطاً إذا اتفق الناس أو كان العرف بين الناس بشيء معين فنعتبره كأنه على الشرط ولا بد أن يوفى هذا الشرط من أمثلة هذه القاعدة لو استأجر رجل رجلا آخر نجارا كل نجار قال أريد مكتبة أضع فيها كتبي وهو الذي أتى بالخشب لما أقول هو الذي أتى بالخشب تفهموا السؤال رجل استأجر رجلا وقال أريد مكتبة أضع فيها كتبي والخشب عندي فذا هذا الخشب واصنع لي. مكتبه وتركه يعمل مكتبه اولا قبل ان اسير مع هذا المثال لما قيدت انا والخشب عندك والله لو ما ادتني الاجابه ان شاء الله ما في درس اليوم محمد لما قيدت هربت من ايش ايوه هربت من ايش من عقد هربت من عقد الاستصناع حتى لا أدخل في الخلاف بين العلماء في عقد الاستصناع لا انا اتته بالخشب فانا بستاجر ايش صنعته باستأجر صنعته باستأجر وقته ان يعمل لي عملا معينا بعجرة معينا فاستأجر الرجل النجار يعمل له المكتبة واتى له بالخشب فعمل الرجل المكتبة فاعجبت الرجل فقال له خذ هذه اربع جنيهات يعني بالزيادة لك وقد احسنت لك احسانا كبيرا فاراد الرجل النجار ان ينشر الرأسة الرجل الصحي المكتبة فقال لو نشرت رأسه قتلته ولو قتلته قتلته قصاصا لكن حقي لن أتركه فقال الأول المتناجع فيه دائما يرجع فيه إلى الشر فقال له الرجل أنا استأجرني ولم يتفق معي على اجره هذه الإجارة مفتوحه لما؟ لأن الإجارة من شروطها أن تكون معلومة لأن السلام نهى عن الغرر والجهالة من الغرر فقال له الرجل اكنت فقيها بهذه الدرجة ان قلنا إنها مفتوخة عندنا أمر آخر نتعامل به المعروف عرفا كالمشروط تعالى النجار مثلك عندما يعمل هذه المستبة بهذا الخشب عند الرجل المعروف في ساحة النجارين كم أجرته قالوا خمسون جنيا قال وجب عليك أن تعطيه خمسون وينزل العرف هنا منزلت الشرط وتعطيه هذه الأجرة المعروف عرفا كالمشروط شرطا أيضا إذا عقد الرجل على امرأة وخلا بها لا يجوز له أن بذال لابد لا يجوز له لا يجوز له أن, أن يجامعه لا يجوز له الوطن إذا عقد الرجل على امرأة لا يجوز له الوطن فجاء الرجل وكان فقيها قال أما علمت ان بالسلام قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله وقد عقدت عليها بكلمة الله فاستحللت فرج بذلك لما منعني من حلال قد أحله الله لي بعد ما كان حراما قلنا نمنعك بإيش بالعرف المعروف عرفا كل والعرف عند الناس السائد أنه لا يستطيع المرأة أن يبني بالمرأة العاقد عليها إلا بعد موافقة الولي وبعد الإشهار بين الناس وبعد كل هذه المسألة التي تعم عند الناس فإذا الصحيح الراجح أن, أن نقول المعروف عرفا كل مشروط شرطا بمعنى أننا نوقف عنه أن يفعل ذلك ولو كان حلالا لكن نقول له ترج هذه المسألة لأن العرف هو الذي أوقف أيضا من هذه الأمثلة في تطبيق القاعدة المعروف عرفا كل مشروط شرطا إذا أتى أحد من الأزواج الشبكة المتعارف عليها بعدما خطب المرأة ورأها فعجبته وأعجبها فنزل فأتى بالشبكة هذه ما حكم هذه الشبكة بعدما حدث النزاع ونجم الإشكال بينهما وأراد الانفصال؟ ما حكم الشبكة قالت هدية والهدية لا ترد قال ما لكي أنا شافعي أرجع في هديتك أما الجمهور ما أخذ بقولين في هذا فقالت هذه الهدية الراجح أنها لا ترد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في يبتيك الكلف قال ليست هدية هي من المهر فلما تنازع قالت بل هي هبة هو قال ليست بهبة إنها من الله قلنا التنازع هنا يفض هذا التنازع من الشر وإلا فالعرف وهنا نقول العرف الجاري بين الناس أن الشبكة تكون الذي يعرفه في دوائر أهلي أن الشبكة من المهر هذا الذي يعرفه في دوائر أهلي أما إذا كان عندكم في اختلاف فأقولوا لي إيش العرف السائد عند الناس من المه، فقال إذا العرف الذي يحكم الشبكه من المه، إذا في الطلاق، لكن نصف الشبكه فقط، وليه نصف الآخر؟ لأن العرف السائد بين الناس أن الشبكه من المه، وهنيئا للأزواج. المسألة الثالثة أو نقول الاضرب المسألة الثالث أو الرابع على هذه المسألة إذا اشترى الرجل لابنته غرفة النوم، لأن بيدخل الزوج، يتفق معه بعد القبول والإجاب فالرجل يقول يعني ان كان فقيها فيقول يا ابني الزوج عليه كل شيء تتفقون على ذلك تتفقون ليش تاخذوها بصوت منخفض؟ ماحدش تتفق... ينفذ فهو الشرع والسنه ان الزوج عليه كل شيء طيب ايش الدليل ولا يطعنا فرشكم ايش احدا تكرهون فرشكم يعني اضافه الفرش كلها له فهذه دلاله على ان الزوج عليه كل شيء لكن الرجل كان رحيما فقال أنا أعلم من إن الشباب اليوم ما يستطيعون الزواج أنا سأأتي بغرفة وأأتمت بنصف غرفة ما بيحدث هذا فبيقول لهم أأتي بغرفة وأنت سأتي بإيش أو بيقول لهم تأتي بثلاث غرف ونأتي بالسجال خطنهم بذلك الغرض المقصود في الرجل أتى بغرفة وأتى الزوج بغرفتين ما محل هذه الغرفة ريب. في الآجمة ما تكتب هي محلها إيش محلها للزوج محلها للزوجة حصل الصلاة وعاذ بالله إيش اللي بيحدث وهذا ظلم بير هذا نائب عشان كده أقسم بالله مسألة القائمة هذه ليست من المرؤاة أقسم أنها ليست من المروات. بحال من الأحوال بل هو التقسيم الشرعي الله لا وعلا على بين على رسلنا النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث وإن كان فيه اختلاف لكن صحه وشيخ البني على الأقل أكثرهن بركة أي سرهن وليس من أصل مأونة أن الفتاة تكتب غسالة أربعة مراوح 16 سلاجة 33 مش عارف كرسي ويكتب على الرجل حتى يقول لو طلبتها قتلت خليها جالسة على قلبي كيف ما شاء حتى هاتف اللاجة اللعلى بثم مثلا ناقع يقتلها ونرتاح منها مثلا فهو يكبلوا لماذا تكبلوا هل هذه الدنيا بيأثر هذا تغني عن سعادة ابنتك لو أردت سعادة ابنتك افعل ما قاله من السلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه الغرض المقصود إذا كتب هذه القائمة نقول المسألة دائرة على عرف الناس عرف الناس الرجل لما بيأتي بيأتي الغرصة هل بيجعلها هدية للزوج لسواد عيون الزوج أم يجعلها هدية لابنته لو جعلها هدية للزوج فهي من حق من من حق الزوج لأنه لا يرجع فيه بس لكن لو جعلها لابنته فهي لابد أن ترجع لإيش للزوج مثير ذلك يأتي الرجل مثلا بعدما وجد الشبكة ورآها أعجبت سولة قال أزيد البنت فأتى لها بذهب آخر وحلها بهذا الذهب فتزوج الرجل وعاش في سعادة لكن وقعت عليه الضائقة لما وقعت الضائقة قال لها هذا الذهب مخزون نبيعه حتى يعني نخرج من هذه الضائقة وبعد ذلك سارد لك هذا. أو قال وعوضت عن هذا الذهب، فأخذ الذهب وباعه فلما نظر الرجل إلى ابنته أين ذهبك؟ فقالت ذهبي أخذه زوجي وأراد أن يفرش كربة من الكربات، فأعطيته إياه. قال هذا الذهب لي وليس لك وليس له. كيف تتصرفين فيه؟ قالت كيف يا والدي؟ قال هذا الذهب قد اعرتك إياه، فهذا الذهب عارية مؤداه قالت البنت كيف ذلك وقد. يعني أعطيتني هذا الذهب ليلة عرسي وقبلت رأسي وقلت خذي هذا وتزيني به فعلمت أنك أهديتني اياه قال لا أعرصك اياه فحدث التنازع بين البنت وبين الوالد فهنا نقول الحل الشرعي لهذه المسألة العادة محكمة والعرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا نقول الآن الأب إذا أعطى أو زين البنت بهذا الحلي فهل يكون عارية مؤداة عند الناس أجمعين أم هو هبة ها هبة الصحيح الراجح أنه هبة وعند قول بعض العلماء حتى الوالد جواهب لا يريد أن يرجع في هبته ونقول إذن العرض قد صدى بالمسألة أن هذه هبة وليست عارية ولا نأخذ بقولك أنها عارية هذا عند من يقول بأن الوالد لا يرجع أيضا في المجلسة آخر هذه الأمثلة لو جاء رجل يشتري سيارة من معرض سيارات فقال الباع هذه السيارة بخمسين بخمسين أسل. قال له اشتريت اعجبتني قال إذا نكتب العقل فكتب العقد فأخذ مفتاح السيارة فأدار السيارة وسار بها فقال الرجل المال قال عشرة أيام وسأأتيك بالمال فأوقفه مع حاشيته وقال سأجعف ضربا إلا لم المال لما انا ساعطيك المال عشرة ايام العقد بيننا قد اشتريت السيارة انت طبعت فانا تملكت السيارة ولك عند المال بعد عشر ايام قال بعت لك نقدا ما بعت لك نتيئك والرجل قال له نعم لكني لا اعطيك الا بعد 10 ايام فلما تنازع قال له بعض الفقهاء ان المسألة دائرة على عرض الناس في هذه المسألة اي كان العرف انك لو اشترنت السيارة تعطيه الثمن بعد اسبوع بعد اصبعين بعد شهر نحكم هذا العرف ونقول امهله هذا الشهر حتى تأخذ منه المال وان كان العرف بين الناس انك لا تستلم السيارة حتى تعطيه الثمن فنقول لك اخرج من السيارة الان ولا تركب السيارة حتى تعطيه هذا الثمن والمعروف عرفا كالمشروط شرفه القاعدة الثالثة قائدة الاجتهاد لا ينتقل بالاجتهاد هذه تنفع طالب العلم في الفتاوى يعني هذه تنفعه كثيرا إن كان طالب العلم طالبا مضقنا يستفتى فهذه تنفعه في مسألة الفتاوى وتدريب المسألة على الناس معنى الإتهاد لا ينتقل بالإتهاد هذا أيضا من مصالح الشريعة من مقاصد الشريعة من روح الشريعة حتى لا تعم الفوضى على الناس لو جاء قاضي فاجتهد في مسألة فاعطى الحق لزيد ومنع عبيد لو جاء القاد الآخر وقال لا هذا الاشتهاد لا يعجبني المسألة لعبيد وليس لزيد فأخذ الحق من زيد وأعطاه لعبيد فسكت زيد وقال إنا لله وإنا ليه راجعون جاء الثالث فنظر فقال هذا نظر غير دقيق الحكم الأول هو الصحيح اعطل الجائدة لزيد وخذها من إيش؟ من عمر في النهاية ستجد زيد وعمر ايش قتل بعضهم بعضا قتل الأول الثاني والثالث قتل الثاني الفوضى تطعم لما؟ لأن كل ما تأتي بحكم وتنفضه كل ما تأتي بحكم ستعمل على الفوضى بين الناس لذلك صعد علماؤنا هذه القاعده العظيمة الجليلة الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد وأروع الأمثلة التي تضرب على هذه القاعدة فعل من مسألة الحجرية أو المسألة تسمى إيش هو لما جاءوا الإخوة الأم والإخوة إيش الأشطاء فبعدما وزع الفروض على الناس كما قال عليه وسلم الحق الفرايدة بأهلها فما بقي فإيش هم الاخوه الاشقاء يرثونا بايش بالفرض ولا بالتعصيب الاخوه الاشقاء يرثونا بايش يا إخوة؟ مات عن عن اخ شقيق وعن بنت والرسم البنت لها 43 على 10 النصف طيب والاخ الباقي تعصيبا ليس له فرض في كتاب الله هو يارس تعصيبا انما الاخوه الام نصيبهم كام نصيبهم بالتعصيب ايضا للذكر مثل, مثل حظي صح خطا الاخوه الأم نصيبهم فرض إيش هو؟ الثلث أخطأ ايوه بالتفصيل إن كان واحدا أو واحدة فلا وإن كانوا أفصلوا من ذلك فهم شركاء في الثلث فهم شركاء في الثلث طيب مات الرجل عن الاخوه الأم وبعد الانصباء لما أعطينا الفروض ما بقي شيء للتعصيل فالإخوة الأشقاء ما أخذوا شيء والاخوه الأم أخذوا نصيبهم فجاء الاخوه الاشقاء يستغربون نحن الآن لو نظرنا نشترك معهم في إيش؟ في الأم الإخوة الأشقاء يقولون الإخوة الأم نشترك معهم ونزيد عليهم بوجود الأب فنشترك معهم في الأم ونزيد عليهم بالاب ولا نأخذ وهم يأخذون كيف تقدموهم علينا فعمر المخطب الخطاب أن لا مشاركة هذا تطبيقا لقون يوم سلم لحق الفراج فما بقي فلأولى رجل ذكر فلما جاء الاخوه الاب فأشكالوا عليه قالوا هب, هب أن أبانا كان حمارا ليس هب أن أبانا كان حمارا ألا نشترك معهم في الأم أو قالوا في فرواية أخرى هب أن أبانا كان حجرا وألقي في اليم هب أن أبانا كان حجرا وألقي في اليم ألا نشترك معهم في الأم فراجع الإمام عمر رضي الله عنه أرضاء خليفة المسلمين أمير المؤمنين فرجع عن اجتهاده الأول وجعل المشاركة بين الأخوة الأشقاء والأخوة الأم بالتساوي بينهم فيما بقي لأنهم قد يعني أدلوا بالميت بأب وبأم وهم والآخرون أدلوا بالأم فقط فشركوا وهذا اجتهاد فقالوا يا عمر يا امير المؤمنين أنا حكمت في الماضي بكذا قال هذا على ما قضينا وهذا على ما ناخذ فمن تقده حكمه الأول فالاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد وكثير من هذه المسائل عند من يقول بأن الجلد في الخمر ليس بحد وهو قول الاول والصحيح هو حد لان عمر بن جلد في اول الزمان كما جلد الرسول كما جلد ابو بكر أربعين ثم استشار الناس فقالوا اذا شرب الخمر هذه فإذا هدي افترى وحد المغتر ثمانون فجلده ثمانين جلبة. الغرض المقصود هذه قاعدة هم جدا تطبيقها عند طالب العلم. انه اذا تبنى مذهبا. مثلا. وهذا حدث معي مع بعض مشايخنا. الافاضل الكرام. يعني حتى اندهش مني لي ما فعلت ذلك. انا استعزمته. اتصلوا فيها. يسألونني في الحج. امرأة قالت لي. تفطو بالبيت. وبعد ما تفطو بالبيت وسعيت بالصفة المرة تذكرت انني على غير ودوء. ماذا افعل? انا اتبنى وادين الله. خلافا للكلام والاحناف ان الوضوء شرط او الطهارة شرط في صحة الطواف فوقفت فقلت لها يعني تفط بغير طهارة متأكدة قالت على يقين تفط بغير طهارة فقلت لها استفتيت احدا فقال لك بجواز الطواف من غير طهارة قالت لي لا قلت اذا انت ما زلت على الاحرام مع انها طافت وسعت وقصرت قلت ما زلت على الاحرام ارجعي لا تمسك طيبا ولا تجعلي زوجك يقربك ارجع إلى البيت فتطهري وطوفي بالبيت ثم ارجعي بعد ذلك إلى الصفا والمروة فلما قلت لها ذلك انتقدني شيخي الفاضل فقال لي لم تسألها أفتها رجل بالوضوء لما أفتها أنت تدين الله الذي في علاه بأنك شرط في الطواف. فقلت له يا شيخنا العزيز إن الاجتهاد لا ينطقت بالاجتهاد إن قلدت مفسي أفتى لها بجواز الطواف بالطهارة لا أأتي أنا كلها توافق خطأ لما؟ لأنها قلدت مجتهدا والمجتهد الثاني لا ينقض حكم حكم المجتهد الأول فلما سمع ذلك كأن من شرح صدره فوضع الغطاء على رأسي وسكن وأقرني على ما فعل الغرض المقصود لهذا التطبيق يكون دائما عند طالب العلم إذا جاء أحد يسأل بعدما قضى الأرض سأله أولا هل استفتيت أحد؟ هذا من تيسير الشريعة على، فإن ثبت أحد بذلك نقول له جزاك الله خير هذا صحيح. مثلا رجل ذهب إلى البنك وأخذ قرض ربوياً للإسترار، امرأته كانت مريضة، فأخذ قرض ربوياً، فلما أخذ القرض ربوياً وانتهى من نفقته جاءك أسألك، فأنت وجب عليك تطبيق هذه القاعدة على الشهادة التي أنتخذ تقول له لو سألت يقول نعم، سألت المفتي وقال لي هذا الرiba حلال خاصة لك للإسترار، فأنت تقول لها إيش؟ إذن خلاص لا عليك شيء والاجتهاد لا ينتقل الاجتهاد صحيح؟ خطأ هذا هذا خطأ فاحش لماذا؟ لأن المصادمة للنص لا تعتبر أي مصادمة للنص لا تعتبر أما الأولون فكان معهم نص والآخرون كان معهم نص اجتهاد في فهم النص لا ينكر عليه أما المصادمة للنص الصريح فلا اجتهاد فيه ولا نقول أن هذا من الاجتهاد بشيء لا اجتهادة مع الناس تأتي القاعدة الثانية تقول لي طبق القواعد بعضها بجانب بعض نظم سلك فنقول لا لا اجتهادة مع الناس هنا الربع حرام طولا واحدا ولا اضطرار في مسألة الربع طيب القاعدة الأخيرة وهي الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته هذه القاعدة جيدة جدا بابها هو باب جاءت هذه السريعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء فلا بد أن أجيب، لا بد أن إذا أشكل على المرء شيئاً لا بد أن لا بد أن إذا أشكل على المرء الشيء صل في الصلاة لا بد أن رجع رأسنا سألحنت هذا جيد جداً دليل عليه لكن في حديث ظاهر جداً أريد الآن قال لي الطواب. إذا نشك في شيء أنت تتحرك وتحري الصواب لابد له من قراءة مرجحة فنقول من تحري الصواب في هذه المسائل والقراءة المرجحة أن الحادثة التي حدثت وأنت تشوف هي في الزمن البعيد أم في الزمن القريب نقول لا القاعدة عند العلماء أن الحادثة ترد إلى أقرب الأوقات ترد إلى أقرب الأوقات الأصل إضافة الحادث إلى أقرب الأوقات وبالمثال يتطبح المقار قام رجل ونوى الصلاه فصلى فبعدما صلى وسلم وانتهى وجد في ثوبه نجاشة أو نقول انتهى بمدة وجد في ثوبه نجاشة وتأكد وتيقن أن هذا الثوب فيه نجاشة وأنه مستدين معه لأن البقع موجودة أمامه الثوب فيه نجاشة فقال هل النجاشة هذه كانت في هذه الصلاة أو كانت في الصلاة التي قبلها كانت بالأمس القريب كانت من البعيد ماذا أفعل أخذ هذه الصلاة أم أخذ الخمس صلوات أم أخذ الخمسة أيام ماذا أفعل فلما احتار الرجل قال أعمل بالشرع فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون فسأل لأهل الذكري فقال له الثقيق الذي يتعلم كيف يؤصل المسائل ويجيب عنها بالتقصيم الصحيح فقال له أنت رأيت الثوب فيه ندسة تأكدت أن الثوب فيه ندسة قال نعم قال إذا قضاء صلاتك أن نطبق هذه القاعدة عليك الحادث نضيفه لأقرب الأوقات ما هي أقرب الأوقات هنا؟ صلاة الله فتأ أقرب حدث أقرب الأحداث نقول له متى دخلت الخلاء لتقضي حدثك فقال في صلاة الظهر وهذه النجاتة رأيتها في صلاة العشاء فنقول له الآن هذا أقرب وقت نقول له متى دخلت الخلاء قال صلاة الظهر نقول هذا أقرب الأوقات اللي رد عليها الحادث فنقول له إذا من صلاة الظهر السوب أصبح فيه نجاسة وغفلت عنه أنت فأنت نقول صلي الظهر وصلي العصر وصلي المغرب وصلي العشاء لأننا رددنا الحادث إلى أقرب الأوقات المثال الثاني وهو أوضح من ذلك الرجل بعدما صلى الفجر ذهب صلى الظهر بعد الظهر صلى العصر وهو يصلي العصر وجد المني في ثوبه ولم يتذكر احتلامه وجد المني في ثوبه ولم يتذكر احتلامه قال هذا المني ينب أنني قد إنيت فماذا أفعل هل صلاتي صحيحة نقول له نعم صلاتك صحيحة لأن المني ليس مناجس أحسن فنقول له صلاتك صحيحة لكن المني ليس مناجس فعليك إيش عليك الآن أن تفركه إن كان يبسك وأن تغسله إن كان ليس بلائمين ما عندكم ائتوني بما عندكم ها صلاته غير صحيحة ليش المليه ليس بنجاسة ايوه هنا نقول له هو نفسه على جنابة هو نفسه ليس على طهارة لأن المليه ما خرج من غيره المليه خرج منه فهو على الحدث فنقول له الآن أنت على جنابة صلاتك لا تصح من الجنابة فقال صلاتي لا تصح طيب أصلي إيش؟ أصلي الزخر أو أصلي العصر أو أصلي الصلاة التي رأيت فيها أو عندها المليء. ها هذا تطبيق نفس القاعدة. الحاسب يرد إلى أقرب الأوقات. إيش أقرب الأوقات؟ آخر جماع كان بينه وبين زوجة. آخر نومة؟ لا ما. ليش؟ أنا قلنا غير احتلام وهذا تطبيق. نقول ارجع، أنظر آخر نومة قال من خمسة أيام. نمت من خمسة أيام. وهذا الرجل كانت مضيبا <تصفيق> فنقول له حنيئا لك ستعيد خمسة أيام في كل يوم خمس صلاة فنقول له آخر نومه إن قال نقول تعيد الصلاة من الفجر وإن قال الظهر نقول قعد الصلاة من الظهر فاذا الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات من هذه الأمثلة أيضا امرأة كانت نصرانية وكان الرجل لا يأخذ مذهب ابن عمر ومذهب ابن عمر لا يجوز زواج من الكتابيه فتزوجها وكانت من المجوس فتزوجها وبعدما تزوجها اراد هذا باتفاق واجماع ايش زواج لا يصح ليه؟ ليس ثمن الكتاب هم متاكد ليش ليش؟, ليش؟, ليش؟ و انا عموم قولنا تعالى ولا تنشا المشركات كل المشركات الا ما دلنا الدليل على جواز نساء اهل الكتاب تزوج امراه نصرانيه تزوج امراه من اهل الكتاب وبعد ما تزوج المرأة من أهل الكتاب طلقت وبعد مدة الإرض الآن يوزع فجاءت المرأة تدعي وتقول إني قد أسلم أريد الميراث لماذا تقول إني قد أسلم لماذا لا حق لها في الميراث وهي من أهل الكتاب لكن إذا أسلمت فلا الحق لأن سل لا أرض المسلم الكافر وهذا أرض الكافر قالت أسلم أين ميراثي أين حقي فلما قالت أسلم قالوا لها أسلمتي متى أسلمتي انت أسلمتي بعد بعد الطلاق او بعد الموت قل بعد الطلاق او بعد الموت فليس لك مرار ان البعديه صحيح البعديه تجعل عقد الزواج غير موجود فهي ليست بزوجه لانها لن ترث الا ان تكون زوجه فلما قالت أنا اسلمت أو قل ما طلقت ما فلما قالت اسلمت وقالوا لها متى أسلمتي قالت اسلمت قبل موتي ثم قالوا لا اسلمتي انت بعد موته القول للورثه او القول لها نقول النزاع هنا صوره المساله المراه قالت اسلمت قبل ان يموت فليها حق في الميراث قال لها الورثه لا اسلمتي بعدما مات إذا اسلامها بعد الموت ليس لها حق في الميراث فاسلام الموت لا يجعل لها حق في الميراث فتنازع قالت لا اسلمت قبل الموت وهم قالوا لا اسلمتي بعد الموت إذا القول قول من في التنازع قول من الورثة لماذا للحادث يضافي لأقرب ايش اقرب وقت واقرب الوقت ان يكون اسلامها بعده بعد الموت فيكون قولها مثل هذه المسألة اذا ادعت الزوجة ان زوجها تلقها في اسماء مرضه وطلبت الارث ايضا تعرفون ان قاعدة اخرى في مسألة المرض اذا طلق رجل في خلاف عريض من العلماء وراجح انه اذا التهمة ظهرت فالطلاق لا يعتد به فجاءت المرأة فقالت طلقني في مرضي فليه الارث هم الورثة قالوا لا تلاققي في صحته ليس لك الارث فالقول هنا في التنازع لمن لها هي لماذا لإضافة الأقرب وقت أقرب وقت أن يكون تلاقها وهو مريض هذه آخر القواعد التي يعني أخذناها اليوم وإن شاء الله الأسبوع القادم تاخذ قواعد أخرى في مسألة النكاح ننتهي من كثير من قواعد النكاح ثم بعد ذلك قواعد متفرقه ودونه الكتاب باذن الله جل في علاه